موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه مسني الضر وأنت أرحم راحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتي لهم أهلهم ومثلهم مع رحمة من عدنا رحمة من عدنا وإخلاص المعابدين وإسماعيل وإدريس وذل كث من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاطما فظن أهلا نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فسجَّبنا له ونَجِيناهُ مِنَ الغمِّ وكذلك نُجِّنُ مِنَ الذَّكَرِ إِنَّا أَدَى رَبَّهُ رَبَّنَا تَجْعَلِيهِ فَرْدَوْنَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَالِدِينَ فسجَبنا له ووَهَبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويلعوننا وغبوا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا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 فلا كفران لشعيه وإنا له كاتبون